ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنه وقرا فبشره بعذاب اليم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم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 وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ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 شرك بما ليس لك به علم، فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليك. ثم إلينا مرجعكم فأُنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إِلَى إن كُم إثقال حبةٌ من خربل فَتَكُونَ فِي صخرةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِرِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ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 إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغبض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير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 ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحاب